العذاب، وهم في الآخرة هم الأفضل، وإن كانت الأفضل القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهلي إني أنا السنا رأتكم منها، رأتكم منها بخبر أو عاتكم بشاب قبت لعلكم تصلون.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 تاكيم وانقع عصات فلم ما راها تهتز كان جاءن ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إن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 إنهم كانوا قوم فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مضفرة قالوا هذا فحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 وحطق الطير مِنْ من كل شيء إن هذا لهو القضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والعنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت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 وقال رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا, صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو لأعذبنه عذابا شديدا أو لعذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحق بما لم تحق به وجئتك من سبع بنبع يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها أرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمت من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم فصدّهم على التبيّر فهم لا يهتدون ألا يسجدون لله ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبائث السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخطون وما تعلنون الله لا فانظر اضرا صدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالق به اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قال اسيا ايها الملعون ان القي الي كتاب كنيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعنوا, ألا تعنوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أكوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وعلو بعث شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قوية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمذون لدمان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 الملع أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفيتم من الجن أنا آتيك قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي جهو علم من الكتاب آتيك أن آتيك بي قبله أو تزاي لك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر إن يا ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهدئ أم تكون أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين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 قالت رب إني ظلمت نفسي قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان قال يا قوم لم تستعجلون بالسيعة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا صيونا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة أحط يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 فَتِلْكَ قَوْمُ نُوحٍ خاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَغْفِرُونَ وَلُوطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَصْدُرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ وَمَن تَجَهَّلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمٍ إِلَّا أَن قَذُفُوا أَسْفَرَجٌ آلُ نُقٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاثٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَذَيْنَا أَهْلَهُ إِنَّ امْرَأَتَهْ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مطرا فتاء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون أمن خلق السماوات والعرض وعنزل لكم من السماء ما أنت فأنبثنا به حجائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبثوا شجرها فإلى هم مع الله بل هم قوم يعزلون أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا فَأِلَٰهٌ مّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَمَّن يُجِيبُ إِذَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ ويجعلكم خلفاء الأرض أعله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يغسن ومن الرياح بشرا بين يدي رحمته أعله الله تعالى الله تعالى الله عن ما يشركون، أمي يبدع الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم ومن يرزقكم من السماء والأرض، أَعِلَّهُمْ أَلَّا إِلَّا الله هذا لكم إن كنتم طاجحين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل اذ تارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها أمور وقال الذين كَفَرُوا أَي إذا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءَنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ هذا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ تِيرُوا فِي الأرض كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعدون وإن ربك لذو فضل عن الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 وَيَوْمَ نَحْشُو مِنْكُلِ أُمَمٍ فَوْجَمْ مِنْ مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُذَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ كَذَّبْتُ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِقُ بِهَا عِلْمًا أَمَّا دَكُونَ تَعْمَلُونَ وَقَالَ الْقَوْلَ عَلَيْنَ بِمَعْظَلٍ فَهُمْ لَا يَنْفِقُونَ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 فاخف الطور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل نتوه داقرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب قل الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ما جاء بالحسنات فله خير منها ما جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يوم عيد ومن جاء بالسيئه كبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئه فكبث فكبث وجوههم هل تجدون الا ما كنتم تعملون هل تجدون الا ما كنتم عاملون انما هم يرتعن أن اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الذي حرمها وله كل شيء وامرتم أن اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فإن إنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل, وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم اياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عن ما <تصفيق> تعمل